وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ إِنَّمِي تَأْقُومُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّثَاقٌ غَلِيظٌ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 اِذْ قُمْ جُنُودُهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءَ رِيكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةُ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ النُّونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَت وائفتم منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فاجعوا ويستاذن فريق منهم النبي ايقولون ان نبيتنا عوره وما هي بعوره يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا